لَا تَعْرِفُ الْإِنْسَانَ حِينَ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا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 وجزاهم بما صبوا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وِرَاتَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ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 يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت